هذا الكتاب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لا نطيل عليه ان شاء الله بس عشان انت فقط خذ الرابط وانشر على المجموعات لاني ساقرا مباشره الان رابط تفتح من اليوتيوب شغله على المجموعات بارك الله فيك <تصفيق> لا لا الرابط المباشر الحين أنا فتحت بث جديد <تصفيق> زين. طيب شيخنا بارك الله فيكم ما هو رقم الصفحة تذكر يا شيخ رقم الصفحة <تصفيق> دقيقة خلاص أنا وجدت الصفحة بارك الله فيك الصفحة سبعة سبعة طيب شيخنا بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بأسانيدكم المتصلة. الى جامع جامع البيان في تفسير القران قال قال او كل كلما عاهدوا عطف على محذوف والهمزه الانكار أي اي اكفروا بالايات وكلما عاهدوا نزلت نزلت حين ذكرهم نبينا عليه الصلاة والسلام قال أي أكثروا بالآيات أكفر بالآيات وكلما عاهدوا نزلت حين ذكرهم نبينا عليه الصلاة والسلام ما أخذ عليه من ميثاق في شأنه قالوا والله ما عاهد إلينا ولا أخذ ميثاق في شأنك نبده فريق منهم نقضه وطرحه بل أكثرهم لا يؤمنون رد لما يتوهموا ان الفريق هم الاقلون فانهم بيناقض ناقض عهد او جاحد او جاحد معاند والمؤمنون اقلون ولما جاءهم رسول من عند الله ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم كعيسى ومحمد عليهم السلام نبذ فريق نبذ فريق من الذين أُوتوا الكتاب كتاب الله أي التوراة فإنهم جحدوا ما فيها من صفة محمد عليه الصلاة والسلام. شيخنا الصوت واضح. أرسل أرسل أرسل على القناة بارك الله فيك أرسل نعم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم كعيسى ومحمد عليهم السلام نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله أي التوراة فإنهم جحدوا ما فيها من صفة محمد عليه الصلاة والسلام وراء ظهورهم كشيء يرمى وراء الظهر غير ملتفة إليه كأنهم لا يعلمون ما فيها مع أنهم عالمون واتبعوا ما تطل الشياطين وعفوا على نبذه، أي تركوا كتاب الله واتبعوا كتب السحر التي تقرأها الشياطين وتحدثها على عهد ملك سليمان أي في زمانه وتعدي وتعدي وتعدي وتعدي وتعدي وتعديته أو وتعديه هكذا وتعديته بعلا لتضمين الكذب فإن الشياطين كتبوا السحر ودفنوه تحت كرسيه, كرسيه ثم لما مات سليمان أو نزع منه ملكه استخرجوه وقالوا تسلطه في الأرض لهذا السحر فتعلموه وبعضهم نف نبوته وقالوا ما هو إلا ساحر فبرأه الله مما قالوا وقال فقال وما كفر؟ عبر عن السحر بالكفر لتغليضه سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر اشاره إلى ما كتبوا من السحر وما انزل على الملكين عطف على السحر أو على ما تتلو اي يعلمونهم ما الهما ببابل قال الغزنوي البابل اسم موضع من كوفه سميت بذلك لتبت لتبت ل تبتل أو لتبلبل ألسنة الخلائق بها وجيز وفتح قال ظرف أو حال وهو اسم موضع من الكوفة هاروت وماروت عطف بيان للملكين وعند بعض من السلف أنها ما نافية فيكون عطفا على ما كفر أي ما كفر سليمان ولا أنزل على الملكين أي جبريل وميكائيل فان فان سحره اليهود فان سحرة اليهود زعموا ان السحر أنزل على لسانه ما الى سليمان فردهم الله وعلى هذا فقولوا ببابل متعلق متعلق بيعلمون وهاروت وماروت اسمان لرجلين صالحين ابتلاهم, ابتلاهم الله تعالى بالسحر وقع بدل بعض من الشياطين قال غزنيمي في في الحاشية الأولى لسا أنزل على لسانهما أي على لسان جبريل وميكائيل وقال في الحاشي الثانية وقع بدل بعض رؤيا في هاروتة وماروت قصص عجيبة وأخبار غريبة لا خطمنها لها ولا أزمنة جمعها كل العلماء محمد محمد بن أبي الشهبة في كتاب الماد الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير مبينا زيفها حتى نقل عن ابن الجوزي والعراقي وعياض ابن كثير وغيرهم أنهم قالوا بوضعها وما يعلمان أي الملكان أب الرجلان طبعا هناك هناك قال في الحاشية الثانية في قولي ولكن الشياطين لا أدري أين ولكن الشياطين كفروا ذكر هذا ابن جرير أن السحر من عمل الشياطين وأنها تعلم تعلم الناس ذلك ببابل وأن الذي يعلمونهم ذلك رجلان أحدهما هاروت والآخر ماروت فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل الترجمة عن الناس وردا عليهم انتهى وقال القرطبي وهذا أولى ما حملت الآية وأصح ما قيل فيها ثم قال إن قيل كيف يكون اثنان بدلا من جمع والبدل إنما يكون على حد المبدل ثم أجاب بأن الاثنين قد يطلق عليهم الجمع وإنما خص بالذكر دون غيرهم لتمردهما ويؤيد هذا أنه قرأ, أنه قرأ ابن عباس والضحاك أو أنه قرأ أو قرأ ابن عباس والضحاك والحسن الملكين بكسر اللامي قال ابن جرير رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه وذهب كثير من السلف إلى أنهما كان ملكين من السماء وأنهما نزل إلى الأرض فكان من أمرهما ما كان وقال ابن كثير في تفسيره وقد, وقد روي في قصه هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدي والحسن المصري والحسن المصري وقتادة وبالعالية وغيرهم وقص وقصها خلق من المفسرين المتقدمين والمتاخرين وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أن أخبار إلى, إلى أخبار بني إسرائيل إذ ليس فيها حديث مرفوع متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، وظاهر سياق القرآن إجماع إجمال القصتين من غير بسط ولا يطناب فيهما فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى والله تعالى علم وأطال في رد هذه القصة صاحب الخازن وصاحب المظهري وابو السعود القاضي والرازي والتفتازاني وغيره واستبعدوها لكن قال الشيخ الزكريا النصارى قال الشيخ الزكريا النصاري الحق ما أفاد شيخنا حافظ حافظ الشهاب بن حجر أن لها طرقا تفيد العلم بالصحة فقد رواها مرفوعة الإمام أحمد وابن حبان والبيهقي وغيرهم وغيرهم موقوفة على علي وابن مسعود بن عباس وغيرهم بأسانيد صحيحة والبيضاوي لم لما استب لما استبعد هذا المنقول ولم يط عليه قال إنه محكي عن اليهودي ولعله من رموز الأولين ذكره الخطيب وقد اضم الشيخ ابن حجر المكي في جواب الرازي واستبعادي لهذه القصة في كتاب الزواجر بما لا مزيد عليه هذا خلاص في الفتح أي فتح القنوتي فتح البيان طيب وما يعلمان أي الملكان او الرجلان من أحد أي أحد حتى يقول إنما نحن فتنه ابتلاء واختبار فلا تكفر بتعلمه وذلك لأن تعلمه للعمل كفر او تعلم هذا النوع كفر لما فيه من الكفر فهذه نصيحة منهما له فيتعلمون منهما ضمير الجمع ضمير الجمع لما دل عليه من من أحد نعم صوت واضح نعم الصوت واحدة يا أبو عبد الله عبدالله قال في الحاشية الأولى في هذه الصفحة بتعلمه فيه أن تعلم السحر كفر وظاهر عدم الفرق بين المعتقد وغير المعتقد وبين من تعلمه ليكون ساحرا ومن تعلمه ليقدر على دفعه وبه أحمد أخرج أخرج البزار بإسناد صحيح والحاكم وصحاه عن ابن مسعود من أتى أو كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد وأخرج البزار عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطير أو تطير له أو سحر أو سحر له أو تكاهن أو هنا له أو تكهن له ومن عقد, عقد عقدة ومن أتى كاهنا فصدقوا بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد وفي الحاشيث هنا الثانية وذلك لأن تعلمه للعمل قال الغزنوي عند أبي حنيف ومالك وأحمد استعمال السحر كفر فقال أي مالك وأحمد يقتل بمجرد الاستعمال وعند الشافعي استعماله من الكبار إذ لم إذ إذا لم يعتقد إذا لم يعتقد جوازه أو لم يكن في سحر ما يوجب الكفر منه طيب قال ما يفرقون من السحر به بسبب بين المرء وزوجه وماهم أي السحرة السحر بضارين به بالسحر من أحد احدا الا باذن الله الا باذن الله ارادته ويتعلم هكذا الله ما يضرهم ولا ينفعهم اي نفعا يوازي أي نفعاً يوازي ضره ومجمل قصتهم أن ان الملائكه طعنوا اهل الارض فسادهم فقال الله تعالى لهم لو كنتم على طبعهم لكنتم مثلهم فقالوا نحن لا نعصي الهنا فاختار الله تعالى من بينهم ملكين من أعبدهم وركب فيهما الشهوة وأرسلهما إلى الأرض فعصيا فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختارا عذاب الدنيا فالآن, فالآن هما معذبان إلى يوم القيامة والله يمتحن عباده بهما ولقد علموا هنا قال الغزنوي والله يمتحن قال في مسندي الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث طويل حاصله وما ذكرناه وأيضا في صحيح بن حبان فقيلة رجاله وثقات وقثبت أيضا عن علي وابن عباس وابن مسعود وابن عمر وغيرهم من الصحابة والتابعين منه ولقد علموا اليهود لمن اشتراه استبدل لمن اشتراه استبدل السحرة بكتاب الله تعالى واللام لام الابتداء علقت علقت, عل... علقت علموا عن... عن العمل هكذا وما له في الآخرة من خلاق من نصيب ولا بئس ما شروا به أي أنفسهم لو كانوا يعلمون حقيقة ما فعلوا قال في الحاجة الثانية وعلى ما فسرنا لا, لا منافاة بين قولي ولقد علموا حيث أثبت لهم العلم وبين قوله لو, لو كانوا يعلمون حيث لازم نفي, نفي العلم عنهم فلا تغفل منه ولو أنهم آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام واتقوا نبذ, نبذ كتاب, كتاب الله تعالى واتباع كتب الشياطين لمثوبه من عند الله خير أي لشيء من الثواب خير لهم أو جواب, أو جواب لو محذوف وهو لا أثيب لا أثيب ولا مثوبة إلى آخر استئناف واختيار الجمله الإسلامية في جواب جوابه والدلالة على ثبوت المثوبة واستقرارها كما في, سلا في سلام عليك وأصله لا أثيب مثوبة أو لا أثيب مثوبة خير مما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أي من أهل العلم أو يعلمون أن الثواب خير نقرأ التعليقات قال الغزنوي في الحاشية الثالثة في صفحة 79 أي لشيء هذا يعلم من تنوين مثوبة وقال في الحاشية في صفحة 80 لأثيب قال, قال صاحب البحر المختار أن يكون جواب, جواب له ان يكون جواب لو محذوفا كما قال الاخفش ومختار الزمخشري غير مختار لانه لم يعهد في لم يعهد لم يعهد لم في لسان عربي وقوع الجمله الاسميه جوابا للو ولو يثبت ولا يثبت ولا يثبت القواعد الكليه بالمحتمل فتفطن قال نواصل قال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا نهى الله تعالى المؤمنين أن يقولوا لنبيه صلى الله عليه وسلم راعنا أي أرعنا سمعك أي اسمع منا وفي لامية المنع خلاف والمشهور أن لهذا اللفظ معنى قبيحا بلغة اليهود وانهم لما سمعوا هذا, هذا اللفظ المسلمين ياتونه ويقولون راعنا ويضحكون سرا وقولوا انظرنا أي إلينا واسمعوا ترك هذه تركوا هذه اللفظه هذه سماع قبول لكن اليهود قيل انه عليه السلام والسلام اذا تكلموا معهم قالوا راعنا اي راقبنا وتان بنا حتى نفهم فمنعوا فمنعوا من تلك الكلمه وامروا ب وامروا ب قل انظرنا وامروا ب انظرنا اي انتظرنا بأنظرنا أي انتظرنا قال الغزنمي في الحاشد الأولى كلام السلف كعلي بن مسعود بن عباس وغيرهم ما, قلنا ما قلناه أولا وهو صريح في أن هذه اللغضة إذا خاطب المسلم نبي الله عليه الصلاة والسلام قالوا بدل اسمعنا وقالوا معناه راعنا سمعك والذي ذكرناه بقيل ذكره الزمخشري وهو غير ما ذكره السلف بأجمعهم فلا تغفل وقال في الحاشد الثانية اي راقبنا من نظره من من نظره اذا انظره واذا كان هذا معناه جاز ان يكون معنا واسمعوا احسنوا الاستماع حتى لا تتقروا الى طلب المراعاه وللكافرين الذين سبوا وتهاونوا رسلنا عذاب أليم ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم هو مفعول هو مفعول مفعول يود و هو مفعول يود من خير من الاستغراب من ربكم من الابتداء والخبر ها هنا الوحي أو عم يبين تعالى شدة عداوتهم حسدا للمؤمنين لألا, لألا يغتر بنفاقهم والله يختص برحمته يختص قال الغزنمي وقال اختص زيد بكذا زيد بكذا واختصث به والظاهر أنه ها هنا متعد فقيل جاز ان يكون لازما ومن يشاء فاعله والله يختص برحمتي بنبوته أو أعم من يشاء والله ذو الفضل العظيم فحرمان البعض ليس لضيق ليس, ليس لضيق في الفضل بل لحك لحكم أو لحكم لحكم ومصالح هكذا طيب شيخنا نكتفي بهذا القدر وشيخنا بارك الله فيكم أحسن الله إليكم هل سمعتكم المجلس كامل يا شيخنا بارك الله فيكم طيب شيخنا حاشي الله إليكم أجيزونا بما قرأناه شيخنا نعم أجاز الشيخ صوت الشيخ غيروظة نعم شيخنا قرأنا المجلس أجيزون بما قرأناه شيخنا تفضلوا بالإجابة لشيخنا ب... بارك الله فيكم قبلنا وتشرفنا شيخنا قبلنا وتشرفنا بهذه الإجازة بإذن الله شيخنا المجلس القادم سيكون يوم السبت لا يوجد مجلس يوم الجمعة بإذن الله يوم السبت بإذن الله تعالى إن شاء الله بارك الله فيكم وحسن الله إليكم وكتب الله أجركم وسعيكم وأدام الله نفعكم وفيضكم شيخنا إلى ذلك الحين نسألكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.